السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أكبر اللهم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 صلى الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حياة الصلاة قلن فنح حياة الصلاة والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله فلا هادي له ومن يضلل فلا ضال له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا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 وكل بدعه ضلاله ومعاق فاعلموا عباد الله انه لا سعاده ولا فلاح ولا فوز ولا نجاح في الدنيا والاخره الا بالتمسك بكتاب الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب لا يأتيه بالباطل من بير يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإنه لذكر لك ولقومك وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الروحى علمه شديد القوى ولقد اتم الله تبارك وتعالى الدين فلا يحتاج الى اكمال ورضي لنا الاسلام دينا واتم علينا نعمته فمن ابتغى الهدى في غير كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يهتدي الى الابد ومن اراد الهدى فعليه بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الاحبه اذا كانت الامه ماموره بالتمسك بكتاب ربها تعالى وسنته نبيها صلى الله عليه وسلم في كل زمان واوان فإنه اليوم في أمس الحاجة للتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ننسى في ضخم الحوادث والمؤامرات. فاننا امه العقيده الصافيه واننا امه الاتباع امه النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن تعالت فيه صيحات التغريب وواجهت الامه امواج الفتن والاضطرابات في زمن استحكمت فيه الأهواء وحكم فيه بالاراء الناس أشد حاجة إلى أن يعضوا بالنواجد بل وبالدروس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الاخوه الاحبه لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة هذا الدين في آخر الزمان فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فتوبى للغرباء وقد بدأ الإسلام غريبا عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل كان الناس في عناية وضلاله وشرك ووثنية وجهالة فارسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وسراجا منيرا فهدى الله تبارك وتعالى بالعبادة إلى الضلال وبصر به من العمى فتح الله تبارك وتعالى به قلوب الغلفه واعينا العميا واذانا صمى ولقد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال البشريه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وإن الله تبارك وتعالى نظر إلى اهل الأرض جميعا فمقتهم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عرضهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال انما بعثتك لأبتليك وأن وانزلت عليك كتابا لا يغسل بالماء تقراه نائما ويقضاه وان ربي امرني ان احرق قريشا فقلت ربي اذا يثلغ راسي فيدعوه خبزه فقال الله عز وجل اخرجهم من حيث استخرجوك واغزوهم نهزك وابعث بيشاً نبعث خمسة أنثاله وهو الامام مسلم في صحيحه هذا هو حال البشرية قبل بعثة سيد البريه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى لا امن به إلا الرجل بعد الرجل فكانوا النزاعين من القبائل والعشائر وكان الرجل يؤمن على خوف من قومه أن يفتنوه عن دينه ولم عرف عنه انه امن وأسلم يؤدي أشد الإيذاء فكان بعضهم استطاع أن يفر بدينه هاجر وترك ماله وداره وأهله وعياله كما فعل أصحاب الهجرتين هجرة الحدشة الأولى والثانية ومنهم من عذب في الله ومنهم من قتل على دينه وهو صابر محتسب حتى إذا أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجدرة إلى المدينة وأقام دولة الإسلام واظهر الله عز وجل دينه وأعز عباده المؤمنين أمن الناس على دينهم وأنفسهم واستمر الأمر على ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم اهل الايمان متعاونون متناصرون متعاظمون متاخون في الله وكذلك في زمن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى اطلت الفتن براسها في اواخر خلافه عثمان رضي الله عنه وأعمل الشيطان مكائبه بين المسلمين والقى بينهم بفتن الشهوات والشبهات ودخل كثير من الناس في فتنة فمنهم من دخل في فتنة الشبهات المدلة ومنهم من دخل في فتنة الشهوات ونمهم من جمع بين الفتنتين وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن وحذر امته أشد تحذير ان فتنه الشبهات والاهواء المضله فاخبر صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقا وفي بعض الروايات كلهم في النار إلا واحدة هذه الفرقة الناجيه هي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والاعتقادات والافعال والسلوك والعبادات واما فتنه الشهوات ففي صحيح الامام مسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا فتحت فارس وعند ابن ماجه اذا فتحت خزائن فارس والروم اي قوم انتم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول كما أمر الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم او غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتنابرون ثم تتباغضون فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة إذا فتحت عليها خزائن الأرض فإنها توشك أن تتنافس على الدنيا ولع التنافس يأتي التدابر وهذا التدابر قد تبقى معه الموده فهو اول الحسد وان لم يكن حسدا محضا ثم بعد ذلك ياتي التباغض وبعد التباغض التقاتل وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتؤملكم كما اهلكتهم كما اهلكتم فقد كان بنو اسرائيل في اول الامر على طريق مستقيم ولكنهم كما اخبر رب العالمين وما إلا الا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم قال المفسرون ضغيا بينهم اي حسدا بينهم حرصا منهم على الدنيا وفي جامع معمر بن راشد باسناد صحيح لما اوتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الارقم الزهري الا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها جعلها في بيت المال حتى تقسمها فقال عمر رضي الله عنه لا يضلها ما حتى انبيها فتركوها في صحن المسجد وذات يحرصونها فلما اصبح كشف عنها فراى فيها عمر رضي الله عنه الاحمر والابيض اي راى الذهب والفضه فبكى عمر رضي الله عنه فقال له عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين تبكي إن كان هذا ليوم شكر ويوم فرح ويوم سرور، فقال عمر رضي الله عنه: كلا، إن هذا لن يعطي قوم حتى أنقي العداوة والبغضاء بينهم. هذه الأحاديث. تبين أن فتنة السراء أشد أنكى من فتنة الضراء ففي زمن الإذاء والعداء للإسلام كان المسلمون متحابين متآخين فلما فتحت عليهم الدنيا ومع النصر والتمكين. كان ما بين الناس من العداوه والبغضاء ودخل أكثر الناس في فتنه الشهوات والشبهات وانقسم الناس بسبب هاتين الفتنتين فتنه الشبهات التي فرقت الامه وجعلتها شيعا واحزابا وجماعات هذه الفتنه التي اخرجت اهل الاهواء من الخوارج والقدريه والمعتزله والجهليه وغيرهم ولا تزال هذه الفتنه تعمل عملها بين دموع هذه الأمة فما زالت هذه الفرق لها ذيول مع تأخر هذه العصور وكذلك فتنة الشهوات التي فتنت كثير من الناس فأصبح كثير من الناس غايه من الدنيا بها يرضون ولها يغضبون وعليها يوالون ويعادون ولم ينجوا من هؤلاء جميعا الا اهل الايمان هؤلاء الغرباء الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في اخر الزمان هؤلاء من الفرقة الناجية والطائفه المنصوره التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم او من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك هؤلاء كانوا قله في الازمان المتقدمه حتى شكا سلفنا الصالح من غربه الدين في ازمانهم فكيف بزماننا يقول ابو الدرداء رضي الله عنه للتابعين يقول لهم لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف فيكم شيئا مما كان عليه هو واصحابه الا الصلاه قال الاوزاعي فكيف لو راى ابو الدرداء هذا الزمان والأوزاعي توفي سنة سبع وخمسين ومئة قال عيسى بيونس وجاء بعده بمدة من الزمان وتوفي سنة سبع وثمانين ومئة فكيف لو أبرك الأوزاعي هذا اليوم فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا اليوم ماذا كان يقول فما بابنا لو أدرك سلفنا هذا الزمان الذي نحن فيه وإذا كان أنا بن مالك رضي الله عنه قال لأصحابه يوما لا عدت أعرف فيكم شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليس قولكم لا اله الا الله اي غير قولكم لا اله الا الله قالوا يا ابا حمزه الصلاه الا تعرفون الصلاه فقال قد صليتم حين تغرب الشمس اي صليتم العصر عند غروب الشمس افكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الأوزاعي إذا قرأ هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا يقول أما انه لا يذهب الإسلام وانما يذهب أهل السنه أما انه لا يذهب الإسلام وإنما يذهب أهل السنه وكان الحسن يقول يا أهل السنه ترفقوا رحمكم الله فإنكم اليوم قلة فإنكم اليوم قلة وكان عيسى بن يولس يقول ليس شيء أغرب من السنه وأغرب منها من يعرفها فأغرب شيء على الناس في زمان عيسى بن يونس في زمان عيسى بن يونس السنة وأغرب من السنه من يعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من الغرباء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في آخر الزمان وقال تبا لهؤلاء فكن يا عبد الله من هؤلاء الغرباء في زمن استحكمت فيه الاهواء وحكمت فيه الآراء واعلم ان غرابه السنه انما تاتي من الجهل بها فالجهل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اول اسباب غرابتها عند الناس فاذا جهل الناس دينهم قالوا على الله عز وجل ما لا يعلمون واعظم الحرمات على الإطلاق أن يقول العبد على ربه ما لا يعلم ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والضغي بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فختم الله عز وجل هذه المحرمات بأشدية حرمة كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله فيشد هذه المحرمات القول على الله بلا علم لأن القول على الله بلا علم هو أصل البدع والخرافات والشرك, والو... والشرك والوثنيات فإذا قال العبد على ربه ما لا يعلم فإنه يجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا ويجعل العدو وليا والولي عدوا يبطل ما أحقه الله ويحق ما أبطله الله يثبت ما نفاه الله وينفي ما أثبته الله فلذلك كان القول على الله بلا علم أشد المحرمات على الاطلاق قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد وانما بقبض العلماء حتى اذا لم نبق عالبا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا فضلوا واضلوا وكذلك اتباع الأهواء فاتباع الأهواء سبب رئيس في غرابة السنة عند كثير من الناس والهوى شر إله عمد تحت اديم السماء أفرأيت من اتخذ إلهه هواك وأضله الله على علم وختم على